بسم الله الرحمن الرحيم. قال أُوْحِيَ إلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَنَّ فَرْمَنَ الْجِنَّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدنا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز الله في الأرض ولم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولا كنت تحروا رشدا وانما القاسطون فكانوا لجhanna محطفا وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا وأما كانوا لجهنم حطبا وأن واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا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 ضروا رشد قل إني لن يجيءني من الله أحد ولن أجد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالته وما يعص الله ورسوله فإن لهنا ومن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فان لهنا رجفا ن ن خالدين في غاء إِذَا حتى اذا را الله يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا